بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكر الشيخ رحمه الله في المكاسب أن من جملة شروط العقد أن يقع كل من إيجاب العقد وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء هكذا يدعي رحمه الله أنه الموجب والقابل يجب أن يكون من أول آنات الإجاب وإلى آخر آنات القبول يجب أن يكونا قابلين للإنشاء فإن لم يكن هاتذا بأن تخلف بعض القيود التكوينية والعطلية والتي بتخلفه اصلا الإنشاء لا يتحقق أو تخلف بعض القيود الشرعية التي بتخلفها الإنشاء لا يقبل من قبل الشريعة يبطل العقد يذكر أمثلةً للقسم الأول ويذكر أمثلة للقسم الثاني مثلا يقول الموت الموجب أنش أو جب ثم مات قبل أن يقبل القابل أو الجنون هم يجعل من أمثلة عدم إمكانية التخاطر أو عدم إمكانية الإنشاء أو الإغماء أو النوم هذه أمثلة للقسم الأول وهو ما يكون بفقده تنفقد قابلية الإنشاء ويذكر أمثلة للقسم الثاني أيضا يقول الحج لو ان الموجب اوجب ثم حجر على ماله بفلسن او سفهين او رشتن سرق الموجب قد من تصور انه بعدما اوجب اصبح رقا لكن خب قابل قابل كان رقا حينما بعته حينما اوجبت اصدرت الايجاب ثم حرر هذا خمم هذا او مرض موت انا بعدما اوجبت أبطليت قبل ما يقبل القابل ابتليت بمرض الموت، وعند إذن منجزات المريض في مرض الموت ما مقبوله أو فقد رضا الرضا إن فقط رضاي أنا قبل بعد ما أوجبته سحبت الرأي أو القابل حينما ما اوجبت ما كان راغيا والرضا شرط من الشروط الشرعيه للبيع يقول خب البيع يبطل في القسم الاول يبطل لان قابليه التخاطب ما موجوده في القسم الثاني يبطل لأن التخاطب ما لقيمة شرعا فأقابلية التخاطب موجودة لكن ما نافذ شرعا فيبطل هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه هذا الكلام بهذا الشكل. بهذا الترتيب لا يناثر عظمة الشيخ رحمة الله عليه ولكي نفترض إرجاع إلى كلام فني معقول يجب تهذيب ب إدخال تعديلات عليه وإذا أدخلت تلك التعديلات عليكم السلام ورحمة الله وإذا أدخلت تلك التعديلات أصلاً تبدل منهج البحث والنتيجة تتبدأ التعديلات التي ينبغي إدخالها على هذا الكلام قبل الوصول إلى النتيجة النهائية عديدة فأولا المناقشة في بعض الأمثلة شان دا بش مناقشه في بعض الامثله قد يكون مو مهم كلش فمثلا في الجنون فرغ رحمه الله ان الجنون من الأقسام من الامثله التي تفني قابليه التخاطب خب يعني قد يكون الجنون شديدا الى حد ما ممكن تخاطب المجنون وما ممكن شد التزام بالتزام, بالتزام معه قد يكون لكن في اكثر الاحيان هو مواشك صح جنون من الدرجة الع آلية وهشف لكن في بعض في اكثر الأحيان موج ينشئ ويقصد وأقدر نعم هو باعتبار مجنون شرعان العقد شرط شرعان شرط صح لأنه هذا المجنون الذي يكون من هالمستوى ينشئ يدخل في المعاملة، بس باعتباره مجنون كل أحد يستطيع أن يغلب عليه، يستطيع أن يؤثر عليه بحيث ما يقدر ينفع، ما يقدر يحفظ منافعه على الصخرة لهذا بحاجة إلى ولي حتى هذا الولي يأتي ويحفظ منافعه هذا صحيح. لكنه على كل حال قابلية التخاطب أو قابلية التوافق معه بشد التزام بالتزام تكوين موجود السهادة من في المثال في المثال لو أنه يقصد رحمه الله ذاك المستوى أعلى من الجنون صوت كلام صحيح الجنون المثال النقاش الثاني أو التعديل الثاني الذي ينبغي أن يدخل في المقام ذكر رحمه الله مسألة الرضا وجعل الرضا شرطا شرعيا هو بمعنى المعاني صحيح الرضا شرط شرعي يعني لا شك أن نفوذ البيع مشروط بالرضا شرعا من دون الرضا يبطل البيع ولكن هذا الرضا اصلا بابه أجنبي يعني الرضا ليس من شروط صحة الإنشاء احنا الآن دعنا نتكلم في ربط التزام بالتزام أو في صحة إنشاء هذه الالتزامات احنا دعنا نتكلم في هذا وهناك بحث أجنب عن بحثنا نهائيا راجع إلى مسألة الرضا فالشريعة تقول حتى لو صح إن ما دام الرضا ما موجود أنا ما أرى عليه على هذه المعاملة ما قيمة صحة إنشاء إنشاءنا إذا الشريعة متقبل ما تقبل ما عدم الرضا ما يخلق أثر ما قيمة صحة الإنشاء أنا أقول أصلا الرضا هو رضا المالك رضا المالك هو الشهر مو رضا قد يكون العاقد غير المالك كما في الفضول مثلا او كما في حتى في الوكيل الوكيل والعاقد وليس هو مالك لو ان الوكيل انشأه ورغم عليه انشأه يعني ما كان راضي بان ينشأ وانا المالك راضي ايش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 هناك مورد اختلاء مورد افتراق قد يكون الانشاء صحيحا الانشاء كانشاء صحيح ولهذا يقبل البيعة الاجابة المتأخرة فرق بين ان يكون الانشاء كانشاء غير صحيح لفقد شرط تكويني أو, شر... او لفقد شرط شرعي هذا باب وهو الباب الذي فعلا نحن نبحث عنه لولا لا ان الانشاءان كانشاء صحيح بعدين لحوق الإجازة مع المال الإجازة بمثل حق مثل ذاك الذي يقول الصبي مسلوب العبارة مثلا إن كان الصبي مسلوب العبارة أو صح الانشاء يبطل بعدين لحوق الرضاهم أو الإجازة من قبل الوليهم بعد ما تفيد لو قلنا بأن الصبي مسلوب العبارة إنما الآن نحن بحثنا في دائرة شهود صحه الإنشاء الإنشاءان صحيحان كل شيء مبين فهذا نقاشنا في موضوع الرضا ليس بما اشد من نقاشنا في المثال ما نقول ليش مثلت بمثال الرضا فإن الرضا شرط شرعي هو ما جعله من أمثلات الشرط الشرعي الرضا شرط شرعي، لم يجعله من أمثلات الشرط العقلي أو التكويني كما في الجنون اللي ناقشنا قلنا أن الجنون ليس شرطان عقليا او تكوينيا على عدم الجنون عدم الجنون ليس شرطان عقليا او تكوينيا فما اكثر المجانين اللي يستطيعون ان يعقلوا هو جعله شرط شرخه صحة الرضا شرط فات لكن اقول بابه اجنبي عن بابنا اساسا لم يكن الرضا من شرائط صحة الانشاء الانشاء كانشاء يصح وأثر صحته أنه يقبل بعد ذلك لحوق الرضا أو لحوق الإجازة يقبل هذا خب هذه المناقشة الثانية وهناك مناقشة ثالثة هي, هي النقاش الأساسي في أصل المطلب يقول انه الشروط يجب ان يكون شروط صحة الانشاء خلينا نرجع الى شروط صحة الانشاء نترك مساله ثفافه هسه الجنون اللي ناقشنا ليه قبل انه هو شخص فكري خذلك انه هو شخص شر وعلى حدا اللي بيكون شخص فكري شر شرط شرط شرط شرط اقول هذه الشروط التي يقول أنه لا بد من تواجده منذ أول البيع أول الإيجاب وإلى آخر القبول. خبر ماذا؟ لماذا تقولون؟ أو ماذا يقول الشيخ رحمه الله في ال؟ بيوع التي يتم الفصل الطويل بين إيجابها وقبولها. إحنا في بحث الموالات شرحنا أنه الموالات معنى أنه يجب أن يكون القبول فور الإجابة أصلاً ما مقبول هذا ما شرحنا شرحنا مفصلاً. بحثناه أحسن بحث مفصلاً. فهذا الذي وقعت في اوروبا ويهب بناء على ان الهبه تمليك وليس رفع مانع او يبيع ينشئ الاجابه وبعد عشرة ايام يصلني انا القابض ينشئ الاجابه عن طريق البرقيه عن طريق الرساله عن طريق إبلاغ رسول شفه خب هو هلطيلة المدة الشرائط التكوينيه للايجاب يحتفظ بها مينام المسكين مينام مينع من الأخوات يقضى شرط تكويني للايجاب أو أنا القابل كل ما أرام مده أيام إلى أن يجيني هل يصلني هذا الإيجاب خماكش هو في وقته يجب أنهم في وقته أقبل وكل مشكلة موجود. فأصلا ما معناها التعبير وهو أنه يجب أن يكون من أول الإيجاب إلى آخر القبول واجدين للشرائط حتى الشرائط العقلية فضلا عن الشرائط الشرقية ما معنى عارف. أفرضه في الشرعات الشرعية البلوغ هو حينما أوجب البيعي أنا كنت معلمي معه في سن البلوغ بس إلى أن وصلني في هذا الزمان الطويل إلى أن وصل للإجاب أصبحت بالغا فقبلت مش بيارغ. وعليه انا أقول كان المفروض أن يغير من أصل صيغه البحث ويكون البحث ما يلي بالشكل التالي أن يكون البحث أن الأثر الشرعي لإيجابه الاثر الشرعي لايجابه يجب أن... الاثر الشرعي يجب ان يكون باقيا الى ان ياتي القبر شرعا نقصت عقلا نعم قد يكون النقطة العقليه الشرط العقلي قد يكون فقد سبب لانتفاء الاثر الشرعي يعني افرض مات خب بعد لا اثر وقبل ان اقبل مات خب المال انتقل الى وارثه مات بعد لا اثر شرعي لان لان شائما مات بعد ذلك لكن اقول المقياس الاثر الشرعي يجب ان نقول هكذا أن إن المنشئ يجب أن يبقى أثر الشرعي أثر الشرع مو هو يبقى مو يبقى واجد الشروط فلا ينام مثلا لأن مو عند النوم قواحة مثلا ما يشعر أصلا شيئا لا أفرضه ينام لكن أثر الشرع لإن كان باقيا إلى أن يجي الانشاء الثابت هذا الكلام صفر لان الانشاء الثاني يريد ان يلتصق على كل حالين بالانشاء الاول يعني يريد ان يرتبط التزام شد العقد شد التزام بالتزام بعد فكل انتظام فقد اثره الشرعي لفقدان شرط عقلي او لفقدان شرط شرعي اذا فقد كل فقدان يفقد اثره للنوم النوم في حال النوم هو مواجد للشروط لكن يبقى اثر الاثر الشرعي لانشائه الذي انشأه واقع فالشرط هذا أن الأثر الشرعي لإنشائه يجب أن يكون باقيا لحين ما يأتي إنشاء الشخص المتأخر أن يقول إنشاء القابل أو أن يقول إنشاء المتأخر لو لو جوزنا تقديم التأخير الإيجاب عن القبول أنا شاء متأخر بس القابل للمجيء وهذا عندئذ يصبح كلاما صحيحا وسيكون ال... ستكون النتيجة أصلا تختلف نهائيا بعد هذا البحث الموجود في الكتب أنه بعضهم قال أن هذا الشرط هذا الشرط هذا الشرط بس بشأن الموجب بعضهم قال بس بشأن القابل وخلافه طالعوا الكتب السيد اليزدي رحمه الله شكل قائل واحد آخر شكل السيد الخوي شكل يقول إذا أدرنا البحث بهذا الشكل اللي شرحناه فبدلنا من اصل أسلوب المنهج، يصبح عند ال... عند من الواضح أن الشرط إنما هو بشأن ال... بشأن بقاء إنشاء الموجب أو إنشاء الشخص الأول لحين أن يلتحق به هذا الالتزام اصلا نقول الالتزام الانشاء حاكم عن الالتزام. هذا الالتزام يجب أن يبقى شرعيا لحين أن يلحق به التزام القابل أو قل أنه هذا شرط بشأن القبول فقط يعني القبول يأتي في وقت أثر إيجاب الموجب يكون باقي الأثر الشرعي لإيجاب الموجب يكون باقي وتنتهي المشكله ولو أن الأثر الشرعي لإنشاء الموجب كان باغيًا الى ان اصبح القابل لانشاء اثر شرعي لم يكن بارقه في ذلك لا باس به ولا تبقى مشكله هذا ما ينبغي ان يقال في المقام وبهذا الشكل ينبغي ان يرتب البحث والتفصيلات والاثراف فراجعوها في الكتب بعد ذلك يدخل الشيخ رحمه الله في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد المقبوض قلنا ب... لو كنا نمشي وفق طبعنا ما, ندخ... ما كنا نبحث هنا لأن المقبوض بالعقد محسو المقبوض بالعقد الفاسد ما مخصوص بما لو كان فاسد بما لو كان العقد فاسد بما لو كان يعني أقصد بما لو كانت شرائط العفن مفودة بل يجري في ما إذا كان شرائط متباعدة أي مفود لكن على كل حال الشيخ بحثوه هنا عند بعنوان احكام المقبوض بالعقد الفاسد اول حكم يبحثه مسألة الضمان يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك هذا ما يحتاج بحث لا يملك طبعا وهو ما يبحث لان العقد فاسد فكيف يملكه هذا القابض هذا شيء يذكره الشيخ لكن ما يبحث ومن حقه أن يبحث الذي يبحث مسألة الضمان يقول ويكون ضامنا هذا الذي قبض المعقود بالعقد الفاسد الذي فقد الذي هو فاقد لشرق من شروط العقد يكون هذا القابض ضامنا لو ثلفه أو أفلفه أو استفاد منه أكله وبقيش غير أشترى يكون ضامنا وينقل الإجماعات على ذلك يقول هذا فتوى معروفة رأي معروف أن المخوض بالقتل فاس بالعقد الفاسد مظنون وودع الشيخ هو يقول يقولي أدع الشيخ يعني الشيخ الطوسي في باب الرهن وفي موضع من البيع الأجماع عليه صريحا وتبعه في ذلك فقه عصره في شرف القواعد وينغلهم عن السرائر أن البيع الفاسد يجفي عند المحصلين مثل الغصب في الصمت، كالغصب هو القابض بالعقل الفاسق. وفي, وفي موضع آخر، وفي موضوع آخر يعني في السرائر نسبه إلى أصحابنا إلى آخر كلام. أما الدليل على ذلك ما هو الدليل على أنه مقبوض بالمقبوض بالعقد الفاسد القابق العقد الفاسد يجب الضمان يذكر دليلين اولا النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي هذا على الايقاع على العيال تسجيما لانه قبض مال الغير على كل حال فهو ظلم الندب وثانيا الروايه الروايات التي وردت وهي مو رواية واحدة. انا ما ادري ليش في كان غير ما سيد السبب قوي بس روايه واحده ومناقشه سندا هي مو روايه واحده الروايات التي وردت في ان الام المبتاعه الام المسروقه المبتاعه بعدين ان انكشفت السرقه بعد ان اولدها هذا مشكل الروايه حكمت بريماني قيمه الولد فان كان ضامنا لقيمه الولد اذا فضمانه نفس الجارية وطريقة أولى ومعن نفس المقبوض بالعقد بالعقد الفاسد وطريقة أولى بحث الرواية الأولى سهل هذا فلننهي حتى بك غدا لنكرر إنما المهم الرواية الثانية التي هي بحاجة إلى بحث مفصل الرواية الأولى على اليد ما أخذت حتى تؤدي يناقش السيد الخوي وغيره يناقشه سنديا والحق مع المناقشين الرواية مصدرها غوال الآلي أو بعض الكتب الأخرى الرواية ياية في مستدرك الوسائل مستدرك الوسائل المجلد السابع عشر نها بحسب الطبعة الجديدة كتاب الغصب الباب الأول من كتاب الغصب باب تحريمي ووجوب رد المقصود إلى مالكي الحديث الرابع صفحة ثمانية وثمانين ورد هذا رواية روايه لا سند لها وحتى لو اامن لو آمننا بأن بان السند يجبر بعمل الاصحاب مثلا ما عدنا يقين ان عمل الاصحاب كان بهذا ما معنى قولهم لهم لهم مدارك اخرى ومصادر اخرى فعلى كل حال هاي الروايه سقطت سندها المهم الرواية الثانية قصة أمع المسلوقة المبتاعة ذكر السيد الخوي رحمه الله فقط رواية جميل المرسلة جميلة مرتين رواية مذكورة في إحدى المرتين مرسلة ذكر فقط رواية جميل وهم رد بأنه سندان ساطر هذا بحاجة إلى بحث نسبيان مفصل لان روايه الامه المسروقه متعدده ومو صلى الله عليه هذا نبحثه